ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المعدة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا